وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول أو يرسل رسولا فيوحية بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 ولَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدَى وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصحاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوزدا وهو كظيم أو من ينشأ في وَهُوَ وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجرنا آباءنا على أمة وإنا على يدون وكذلك ما اهسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها وجدنا ريحهم كان اشكر بقول يا سغاشن يا سيدادو كونك تفسيرك كا يالله بوك كل نهاي بوك بلاواناي من سوره الشوره اجد صدق يالله واتنات ماكو من صدح اي الله من سورة سورة كاملده هي صدح اي الله من زخرف كاملده هي شغيل اي الله من زخرف كاملده سورة سورة وصورة مكية وحي قادة لكتا اريماء تبحيككو سابسا تبحيكو مركا لغاها لنا فصورك اي وحيك اي الجزه صدح داسا عنا سيكتو أهو ووين أشر كامرك هاي يا دكوب اللابان ليسو وحجيبو تلمام وحيا لغة الإعلام الخفي خاص مع النبي يقول من جري سير النبي عليه السلام والسلام قلبي يسه لوقفوا او اي النبي عليه الصلاه والسلام والروح بضم الراء هو حدي وقلبي هذا اللي قربته نعنو ايش بدلها بالعين كل كاش النبي قلبي يسه عليه الصلاه والسلام, والسلام. لوقفوا xaqo iyo qirsanayo garanayo weelo shegeyna cimba xoway kaybo qaybta kaybina malakba loo soo dirana barow yursana rasuulana malakeeba oo imaanaaya dadan basha booqo imaanaaya waxii waxyey oo loogu soo diibay ayu markaanad go soo gaarsiinaya ebsalama waxii loo kaliya loo soo diraaya ila ma u kulka wuxuu yiri silsilad tuljar أيها سيد الدواء وهو أشده عليه كاسا يقول دران مكاسا يقول دران وركبان يا يعتذين ماركو كواب يجوني وصده سيد النبي الله موسى عليه السلام قل ربي ألاحظ الله يوكاله ما وركين الله يا في الدالية ذات أمه قطنمنا سد عذاقه بوت أيها وحجب النبي وقل منجر عليه السلام قال تعالى إلا هو حجر وما كان أنا صورة كشو بشر بن آدم غفر أي كلمة هو إنه بشر كله هذا له الله هو يدويه كي مكارم داو داعلو سيدنا كي نقول هذا له مواجهين جاي داعلو كفول ساس لا وهذا له ما له لكن سدح كي كي لا كيفية لا هذا قلبي سوّر كي يلوطورة هي هذا الكلام خشية يصبح رجيم يا إن مالك لا ترو إلا وحيا قلبك توري ديون أين فضل له في روحه الوحية بحيمار قال له تلاقي إن قلبك يجلوها فوفو اللقطورو مدي اللباد أو إن وركل ما قصي برنا وسنوجلي واتن أو من وراء الحجاب كن توب قداسة لا قال حدثوا وركن وام مغلة بروج هذا نمالة كن توب اما واحدة او دعاية ايساك يوحى الله دلائية لابا او يرسيلا اعطي او قبضنا او ملك جبيل بشرنا الله اكايسيو خالق او حوق المنجري على صورة دوحية من ننقر حبضنا او عربة ايو شلوه او يرسيلا او يرسيلا او انه بدلو خصولا الملك او فيرحية ملك اوشيكو بإذنه فبعدك ملك وحيد لا ديفي إلا حناكم ادرى كرو حناك مدين محفوظ ومحبوب مركو من الله يوم محبوب كياي سناك الرسول كنا مركو وحيد مادو أسمته قارسينايو كل ك وحية ورسول ك وحيد وملكين تو ك خلاهم مادو قارسينايو هذا نواسيل كرو محبوب منير الرسول فإنه يسلوك من بين يديه ومن خلفه فصدا ليحلم أن قد أغله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وحسا كل شيء عدد كل رسوسة وحيقه ملاحق كارسين أيسا ملاحق بواردياء ملاحق بوانك يسور نبيك عليه السلام ليس أكتاك تاكي جيري وحاو واردياء حدوصنا القضاء والقدر علي لي من أشبال الله اللي أيها أي وحي يمد قول المولى جل في علا في صورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما ننزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصنك من الناس هيا دمارك يتمده يا أيها النقل وحي يمد إن صرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله ألا إلى لي قال رسولك عليه الصلاة والسلام ما كان معتزبا عن أصحابه ولا عن أمته عليه الصلاة والسلام أغلنتم قالوا الباب إلتو ملو البقوف جوجيو يعني لإيمان تد كان لدي إجابة أيانا وأدتك لدن بابا أما قلت لديه أهل الله أما ديس الله أما قبر نطار أما وزير أما ملحوين الله لدي إجابة أيانا حيث أكبر تكون إنه يتعي المسؤول ما لحنا يتعي حقنا أنك أركي كريم قفك هيركو قارسي زيان أرك حسولك مركي دمبوها بارتنا عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه هذا نواد رأي. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا بهم فارفق بهم فارفق كل كويل هاي يقول يوم يدق على هالإنك استوى عليك هذا حلت بالليل حل إلى عقبي قال وما دعني مديزه وما دعون حريزه أديك أبيون حريزه حدوس الحلم لا تقاري وما لنا وكل ماي مامل كل, كل ما دعني كل كوه عن كار باكل عذر نبيك كل كوه حيل بعضه وحول مكان نبيك محتاج ما هانجيم قولك عليه سلامة والسلام ثانوا حج أبوي من جري قول كذا بأيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله اللّه إلى لي وما دنيا لنتنا ردينا قال ما هو علق يا جدك إذا ما ذل جرنا وأما غزوة اللجو أما حد أما عمره أما سفر اللجو جرنا ورد جري اقتطوا بعد عفكم ذاتك جلسنا ذاتك هرجا من جري استركا لسون شيوه قالوا إله هو مسؤول متبع عنون سناية متبع سعيد كذا ما نيسا متبع جلية كذا من ملك الله ما يشاءوا كل شيء بإله وساجا أودونه كوكيا محامل الله لا مسيات الخلق وما تشاؤنا إلا يا شاء الله كلكا وحي أبو الدون إن ملك أشياء أيام ملكنا أشياء إياه خصولكنا أمد أشياء أو شو سيكون صوتا قول شيء كرو بي محلقوا مدريكارو وإحنا اللقام ما حاجر إنه علي حكيم إنه أبا علي إن كدبك سرياء شان علي ملي علم إيا القدره إيا الرحمه إيا حكمه ومحيطون قدمكم كم يبولي لما كان ذا فكره لما خلا فكره لما دون من حقنا حكنا ما ماملون ونكسن يضعون كل شيء وعلى ركبواح ودج في محله المناسب نشوف أضونة إذا حكملا يعلو ولا قارك يا قدرة يا كمالك هذا مدي يا جالك يا كبريا إذا حكملا سان وح يقصونا يا السجن وقول ما نيا ومتين وقول ما نيا لا جمعوا لوانكم وصدق الله في قوله وبالحب أنزلناه وبالحب نزل حقني من لسود الجنة يذيبون لسودك حتى أمركوا نسوع قارئ كذب وصدق كلا إننا نحن ننزل النذير وإن الله الحافظ وحلقوا مدركا هذا حلا يا مدركا شديري لما أتى جارف أو كقوم من ألف إلى ية مث خريعة المدركة wa ayi hiya suratu ya ayu hukutar haqaas dhig xuruuftan oo ka koobnay arifiga eskuujimi alif baa ta ila yaa laga garo mid yaa ku sii yadin kara oo fa kan soo wahay lagu darin waxaan laga dhimin sidina ku baqya arku gadoomin ud gaayay macanka fa kana innahu aryun akain wakalaalika sidda anabiya rasuulka waxa ay ugu soo gaarsiiney ayaan ku yornay ku garsiiney idan waxayga kharajyo kharasiidan muuho kale iyo qoladii dambe iyo إليك هذه الرسول كه خُوَّا يانخُو حيوني خُوَّ نفطه جسمك جسمك النفط على سين قناية ميد أرايون قناية كل ك القرآن كيروح على هي قلبنا أي اسم الروح ياي والنفط وهذا ينوعي يدين يإيمان له يذا إذا نسيت جسمك قومنا كوكو باهاني ايا قلبي كانه و قرانو كوبهاني الروح كل كان روح قلبي و قرانكو جيرو ما نولاناي سسول خو علي الصلاه والسلام و المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الغرب اقلق غوري او دمى او دوعدي سن بلا اقل اي ولمي جاي لكن من كقرانك يقاني اخرنا يواصله مع الكرام البرارة الصفارة أيها اللي جرى فاك أنك صحنين ها قرآن كهدو يقال أما ملك قرآن كي مبقون الله إثنان قرآن كي كهرين ومن زودان قنالينا فله أجران لبأ جرين وحشيقا يانا واقران ببكينا واحيسا كفروا اللي قاروك ألنا الذين إنا الذين كفروا كفروا كفروا ما دقى mith kan shuba yato sawarina malaiktu lamidiyah kan quraan ma qalbigi shakujirin aqal duu kharabu kulka ruuhan wa ruuh gubki quraanka garan ya waanuliyah kan garanay manula jismiyan wa unuliyah laakin qalbiisa huwa maskaifiisa ya man kishi abaruu ibara danka kera dalil kinawa haisa ka kadalika min amrina شأنك في حالك أنك حجيز أيانك أقوحييوني سبحانه سيد الله قابل الشيخان ما كنت سبحانه ما أدنه هاي تدريمه ما الكتاب انت عن قرآنك كوهما واح كتاب لي ما أدنه كل كايساك يارياركو كلاساك يوم حما كتكنا أمات أميه اللي أورانتي لي تضان ثقافة هي أقون لهين بهايين كونه باقيا سينه هو يوينكو هو الذي بعث في الأميين رسوله قولك كتاب ماذا نقول ولا الإيمان ماذا نقول قولك إليه ماذا نقول ميا مؤمن ماذا نعي ولا كنت مؤمنا لما أورا إيمان ماذا قولين بالليل إيمان كتعريف سيسا إيا قيبه سماء قولين وإلا سيدي سأل لنا وأو يقاني موحد نواها يتليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة إسلام لماذا يبلغ لسا وحينك صعب الله فاني أرصب ربكم قالوا بلى قل كا جسمك فإنسان لابورين قول لدلانين أي أرصب ربكم قالوا بلا جرتج إسلام لماذا قالوا أولجا وحقوبك قالوا إيا وإيدي يا أبا إيا بلشدكم عن الياج ولا الإيمان إنه إيمان هو قول وعمل واعتقاد ماذا نقول لكن الله أرهما إسنا فطريا ولكن إذا جعلناه فرانک و خان کا یلئی نور الافتین ان ھذی قانونن بہ افتین کا مندد نشاء دونوں من عبادنا سینو قرانک و ان ی او قیمی بلان ی او فی ان ی سو قود فایشان کریم علی او کی بلادونو من نشاء دونوں من عبادنا أنك إبادهم هذا نداك ميلا وإنك هذاك الرسول اللتهدي وهذا كوكو عنونين أيضا إلى صراط دينج مستقيم من توسانو إسلام نما كل كعوضا هذاك عيسو هذاك أقوية شد كوك على أيه وده منقسم وهذا لك تامش أن لتهدي إن هذاك كتابي الله سعيد قال له وإنك هذاك الرسول أيه لتهدي هذاك كوك عنونين أيه إلى صراط مستقيم وحين في صورة القصص كومرناي يظل لك أن فيه إنك لا تهدي ما نحببت معنوني كريت وحاد قرأت هداياه إلى معاني أهل تربضا للاي ومن معانيه معاني للاي وحاكم هذا التوضيح والإرشاد والبيان إن أبضح ديسي مثل قوله تعالى إنا هديناه سبيلا بس وهو إما شاكرا حدو مؤمن لما الدوران أيه ما كفورا حدو قال لما الدوران أيه إيسا قال ومثل قوله تعالى وهديناهن جدين فقال ودواك العدي الخير والشر قال العدي وكما قال من قائل في حق ثمود وأما ثمود فهديناهم أو عديلي وإلا ما ينهنون قلقا مدى العديين سأول مدى الله صغير وإنك اللي تهدي حق هو العدي وفكي عن سنة وأما مدى اللقاء فيه وأخلقوا الهداية في القلوب لابت اللقاء تصرفه وحنوا اللقاء أبوره شقيبو بو هلالو والقلب بين إصبعين من الصافح الرحمن يقلبه كيف يشع كنك قلبك وهداية اللقاء أبورنا فوله بو كارول كنك إلهي أدون كان قلبك هداية كو أبوره شقوق قبسنبه كو إماناية ويناية وحبارك له فالباركة إذن مدهن بيانك أيها وظيفة الأنبياء والمرسل وإباد الله إصالحين ثناؤه ودعوذيه قولك وإنك هذيك يتادي أحد كوانا دعوما إلى صراطيك مستقيمي توصل الإسلام صراطك مستقيمك أنا صراط الله قلت بي أبجد أيه أخذي يدن بداف الذي صراط الله أبجدك الذي الله أي له كل جو سجنتي ما في السماء إلا الجذور حكوس سجنة أونا وما في الأرض دول خلق وملك إلا الجذور حكوس سجنة أونا خلقا أبورا وملكا خناشو وعبيدا أدوني وتصرفا مامل وتذبينا جاسن ورزقا عنتسين وإلما أجان وقدرة أود أنت فكري بولد لا لمودر حصر يوحانا بري له لا لهر مري على خوي تنبهوا بلعروه وعلموا هذا إلى الله يدوين حقي لا إلى غيره وحانسكهم وركيطوا أي تصير الأمور تلعيال إذيلكم إذكوا فرقمي كتانا مالا وكاكوط رقل أو شاكوط وما كان لبشارين تبقى جد ما أي الله إباين الله أضله إلا وحيا إن قلبك سوكتف موغية أو من وراء إجاء إنه قراء الله وحكينه ومغلعيه بروجة ذنه اللارك أو يرسله إنه إبهه تيره خصولا ملك هو فيوحيه وملكة أشياء النظر بشرك بإذنه اللي إذا ما يساوه إذنه إبهه دونه من ملكة بشرك أشياءه إنه إبهوين عليهم ألا دوما ديسا كسرعيه أو ديسا سرعيساوه حكيم المامل ونكسانه مرتبة ذوي وكذلك شينا قران كان لو كو كانيب او انه وحي اوناي الى قائد الرسول كوخان نول القلب قران في نول القلب تن كو وحي اوناي من شأننا حالك أنك حق يسع لانه كان وحي ما كنت ماذا انا تدري تدريب منذ الكتاب وحوي هاي تفاصيل الايمان ان قول قولا وعملا واعتقادا ماذا نقي ولكن يجعلنا القرآن كي محنو كي ياللي نوراً إفتناً نبي به إفتنا من ذاتك نشاء الدون من عبادنا أتو ماذا أن هذا صوبنا وإنك هذه صوبة ناعة يتعدي بعد قرآن لنا إلى صراط جيد الإسلام القرآنك وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ان رب على صراط مستقيم إسلام لماذا يبقوا اقرأ ان كن حدرسني اايا صراط الله المستقيمة صراط الله هب وينجتك الذي الله له كل انسنا تنلله ما اون في السماوات ترى لي الجدود كسغان وما اون في الأرض ترى لي الجدود كسغان الله الكري يوسف خلقا وعبيدا وملكا انت بكري اولى لا لا لما هم لا لما أنتوا لا لما مملو لا لما هو لا لما هن تصير إلى الله تبواين عق ايا تصيرو هو على الأمور خلايا دمانتو صورة زخرف صورة ديسد حيا فرتنادو هنا كنتم بينكوجين فصيلات بايكابي لافتيكا سورة الله باي زخرف واسد، كل كواصد حيا فرتن سورة دي القرآن كوكا كومي أن أنا أقول يا تبعني آفر سورة دو كمل لاولي سورة الفاتحة كلا مالي سورة الناس زخرف قاتيسد حيا فرتن ألف، وعكر القلب كتاي آل حوامي تضرب حامي كمل لا تغافير فصيرة سورة تيافرت بين نخن هي جاذية هي أحقاف سد حدان وادمان وحيك ليكو قوستاي وكاتر سنتاي انت الحروف المقاطعة لو قد الحروف المقاطعة سقال يلا باتن سورة هي ذو سورة دي أفري يلا باتن هدو سنتي با لمن سنت سد حدان حاميم جاذية هي دخان هي أحقاف هي النون هي قاف قاف القرآن المجيد نو والقلم شانتا ساديما قل كا ساقالي اللباتين كي حروف المقضعة اللغو باللوضي تيافين اللباتين شانتباينو اللباتين سورة الزخرف حيكمك كلمة دان كلمة الزخرف في سورة دان يقول إمان دونت وزخرف وان كل ذلك لما مطاعب الحياة الدنيا أي يقول إمان دونت قل كا مرعا لو ما كيو صورة زخرف عليك متى الصورة دي شو ده كي أنت سبحانه ماكالمك رما وكنا ولا عايدنا صدق الله بعدين قبل لابو صدق يا تبع كي سانة اسمك كنا صورة دي شو ده كي في شغل الدنيا لقيا صديق تن لقيا صديق تن صورة لو أي زخرف كميت وعياط وعتس هو تمانون عايد ثقال تغرف بلابات وتر أبدأ هذه سورة سورة تغرف عنك بلابات يا بسم الله يباوين مقع مقعقيم بقبضان رسك الشدي الليه الرحمن نحريس قدعونك ولا جارة نعريسة الرحيم ويد جارة نعريسة حق يمين الله يباوين تعلمه في مراده ولا جدري سبيلالك وحق يمين ولا دلياي والكتاب بانكو دارتاي كتابك المبين وإحلو به أي دمن في عدايل كتابك العمري أي وإحلو بهنا إلا عدايل أمرك أنا واجب أي لعلي من الله أما محرما إلا جفان له قد بل عدايل وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كتاب كاسان كل وحلو بها يقول لنبو عدية كتابك أسان كل أرتي فإن أنك إبا هي جعلناه وحن كتابك كي, كي يلني قرآناً من الآخرة يقول كلك حروف تيسا هي اللفذ هي معاني تيسا جملة وتفصيلاً وضوبها بهان كرقات بألو كي يمين وح مخلوق وكل هي لما لا جيبلو صوتج اي عليه السلام قال محمد لوجوتج اي عليه الصلاه حروفكم مال معنى لكم مال بهذه الايه قام سال هذا ودلي الى باين جعلناه قرانا يسقوا مقروءا وعربك في صدور مكتوب في الاسطر ورخذ أقوارا سيران لابكُي يمين وأما الغُمر اللهم حب حبي جس إيو هيا بيوا حلو يلاو سالمك يمدين أولاناي أو حيث بأمر من الرسول عيذنا مش عصبيا كراني يلبس جري كالخُلافار يشيد أبو بكر نمر زمان علي مركي مدينة لا تجينا زي ابن صابي وبيبني كعب معالي من الجبل معاوية ابن أبي سفيان انتاسو اسوك رانيو النبي قال سغ وخ ما قري كل كاس ودي جيره يا داس ميش اسديقا سوره د ميش اسديقا تلزم خاصه يا ابي تاس وحان اهي ان نقول يهي مال ان ان الله جعل لكل ي الله قرانا مثل اخريو عربيا لغه انك يمت او ايشو اراميا ايو ابيك يي حالو يرى حكمه لعلكم تعقلون فنرك اور کل دین ان این نبی شيء دین کدا سی این مکیه مدینه تکن و وحیگا یا نبوودا یا رسالدا اقتودا کبل لا بت بل الین کا فهمہ شکدارن اولمدن tehlikale garsi لعلکم مدننتینا کنا تاجلون کراتم قران کا دین چگا اما قران سيدو سی قدیم و یا یارا ام الکتاب لا حول محفوظ يا لدينا فوق العرش وفوق السماء ما قال لا حول محفوظك ويا لا لا حول محفوظ كعباد متى من هو قرآن ومجد في لوح محفوظ كل خيرتمل كسر يا القرآن قال له شجاعي جامعة وما قد قد قد سفر إذا قلنا قولنا قد قد قد قد قد قلنا قلنا في سورة عباسينه قد قد قد كَاللَّا إِنَّا في صحف مكرمات مرفوعة مطاهرة كل صحفته يكون مرفوع مطاهرة إنتهي الله بأيدي سفر ملائكة السفر اللي يرى دعا ما قد سفر معي تاي كلام من برره وحان وخلميده لكن وانا اقول يقيم ميغودا يطاعادودا حقنا يبو با ريالو كل قالودا غانتاي كوياان قورانا اننا مؤمنين اننا اثين كو اينو وانا وانو يالا لو ما قس كنا وكو يالا فانه قرانك هي املكته كتاب خاصل كيسه غي هيس ايو كو يالا الله الحفظه كااسلو كتابه لدينا قال المحفوظ قال ان جيبا تاينا ايو لا لا علي قال المحفوظ قال اما كتابك مذكور يا حكيم مفتي مر مرسلوا شد اغراق الملك وياي انكي لانكم تعضروا لغيري العرب اكو يمين تين ثاني هي واحكي لك شيخ يا جيبو عبد الله هذايا افا نمرين مجازينا انكم حكينا ذكر قرانك حدا اخربته اذا قرانك ديده دي. فَمَيْنَ وَإِذَا رَاعِ وَإِذَا ما إِذٍ كَجَهَدٍ نَا قُرَانِكَ صَبْحًا جَهَدٍ انا أنه ينكو بسودة جينين أنا وامري أنه وهي ليس فرنوح كره من مياه الله ومع أن كنتم إن أضعتين قوماً تد مصرفين حد قد بأي مياه الله ياري مياه حلقة سديرة أنا أكبر لغسية قولك قفك أن أقف العنيه وأنا دم ببنينيه قاب ملع ما Kasaubaan, me diskutamme jaksen, mutta minun aikaltai on toimii uupaan. Entäs kuulemme jälleen? Mitkänsä kajanka koodaajilla? Kolka kopkeinuten bi-baanya, kalliay, kamjainen, ma? Bill Wakana a fan natriimu, me jääjinnä, Hankun hakijinä, äiti kahkuanka, يا لي منهم حازل وين بعلوه دليل خو حاول نبي ياش إلى درجته معلومة لا درجته يضط Muslims مايا نبي موسى ما خياره لا درجه فرعان لا درجه ننكي أنا ربكم ولا الله يجري ما علمت لكم ميلاهن غيره يجري يا لا درجه نبي محمد ما خياره لا درجه هذه الله هي بيجاري يا عطبة يا شيبة يا وما يبني خلف يا لودي لا إيش بنقول بالودي إذا النبي ياشا تكيلودي ليجلسيري كل خالدينا إذا كنا وراء جيزتة إنت أقوم إنت عن جهد وين مبانا توجيه يا تعليم وباين كل خوين أرداسه ملحقاً ولا نفتول قال تعالى فبيوحي لي وكم بانا أصلنا أنت عندنا من نبيين إلههم على النبي في الأولي وما فيه الره دع الله أنت على النبي دينه إن مجرمين كانوا دينه بدانة وكل مجرمين لا على زمن جري والقول لليان وما ياتي وما يمد تيار من نبيين نبي لا دينه إلا دويم كانوا عين غدا نبيك يا كواك مركيزو شي لو ديري حتى دوني سين اذكر جوكسانا وما باه واحدي مثل الاول تذكرت المنطور انت غارنسو صومرنا في الكتاب العزيز يقولو سجن ما مرقوم مو يا قوم مو يا قوم صالح يا قوم شعيب قوم لو مي انا كنسو سيكيني غادي والله كسو مرني وما لا واه تجاي مثل الاول لا تيه الريي كل وكتابك القرآن أيها اللغوشة حايا مما الله يباوين علموك بمراده ولجهة تديسة وذلك حايا مما ولجهة والكتابة عن كل أرده المبين وكستعدينه إن أنك إبا أجعل الله كتابك كيالي لغوبيني كي لا أعلم شيء مضحوك لي يوحي كرشة إن أنك إبا أجعل الله كتابك قرآنا مثل آخرين كيالي معفولاً في السدور مغرؤا بالألصون مكتوبا في صحائف عشية قرآن كأسوة عربية لغة كييمة أفك عربة لعلكم أيها العرب إن دينك عرب تعقلون القرطان وركان بأفكين كييمة وإنه قرانك فيهم الكتاب لحل معفوظك قديسة أيها كدقة لحل معفوظك أنا لدينا أنك بها كتائنا نويا لأ. لعلي المتكرية كييمة بنون حكيم مامل وناكسنه يلا كل شيء في محله دعوا المعفوذك إيا القرآنك حكيم أفعل نضربه ما جاهدنا عنكم حكينا لقد قرأ القرآنك سبحان جاهدين أن كنتم من ألعاتين درتا قوما دات مصرفين حد كتبايا كجاهدين مين وهو دينو فمن شعف لي ومن شاف شعف لي أكبر لأبد قفل بوالك أحتيناي وكمبانا أرسلنا إن تنضيرناي من نبيين نبي انتا ندرني كانوا ما ندرني بذنى في الأول وما ابي اوهر قال الله عليك الله نبي وما ياتيهن وما ابي اوهر اما اما من نبي اما اما كان نوحن وهود وصالح وصعيب ونوت إلا هدي النبي يميد كانوا واحدة نغدر فهذا النبي يميد يستهزئون كوكو يسيزئ في أهلكنا كقدروا عن رغني أشدك وقدرها سبدا منهم قراش أي عرب بس حاجة كأدم وما الله وحات مثل الأولي كوي هاد سلمان هادي يصدق يلا يصدق لا يلا خير الله يدين كل شيء جيهم كبنو هكيمان هاي ولا يزال من مدن الربوبية مدينة والولوهي مدينة والرسمة والصفة مدينة واضحة وحكولك في القديم والحديث لا الله يسكوا خلافهم الربوبي عندنا مديد يريعابوري يريعابوري يوحدي له يو عنه لايه إلك يهربك كينا يلك سأنتك كينا أوديه الله إله ما يسكوا مديدين تا ما أعلمه كاللين تاي وعلمه كاللين تاي ألأس ماهو صيفات في المعنى أهبه الولاي أنه الله يقول مره من عيالكي سنة ان كان لوقا مر كي هو ضروري كيريه هل عابد كي هو تاع سدحان قيبودو يا لوكل هاله مال افادي هاله سلام مال كل الليل الاسماء صفات ياني ما ولا والله باكو إنزلتم حتى تجعلوا ويدكم من أحد خلق أمي أسماء إلى رجال يومي وأن أرض رجال يومي فيقولون يوم خلقهن العزيز العلي نقوم هايس إلى الأك وإحشاك إركيروكم الله خلقهن إلى رجال يوم رجال عجر وحمي العزيز الله ذو مذاك العليم يا حاول بي قاله وصفة الإذة وصفة العلم أي حاول بكم العزيز الله عز وجل زكاكك العليم وقونت بدل كل كحومي بشيء من التفسير ذكر سادة قومي كأومي يلولك يا الله تفصيلي الذي الله تعالى يالي لكم لأجل لكم ذينك بشر درتيمو الأرض لوكا وحد ذينك يالي مهدا مهدا لبقره نقول في السمبال ليلين كيالي كون كي كيال في فيديين فيها تحيونا وفيها تموتونا ومنها تخرجون ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، تارة نقرأ انت أقل كبسو انت نبير انت نحمام كغل انت نكلي كغل انت نبني كغل وحاس باريكا وينيكا بلاتي واسعا انكو ان جيدني جوانها ديان له اقاها كمحان ه экظماهي Reviews لاي، απόلاно من يلا تركً و حدا فهمむ لاي، جيدة centres скаж in-.. starter things irrr.. Beenampgan.. Asta…. Corona.. IP??!!! ..'s.. Y-.I-B-nati.. Y-Y-Y-Y-D-nati… happened.. So given his good لا U….. meeting A! History Time.. have been committed to entering takes kurt. U-I-B-nati.. واي. واي. يا دي على ماذا لقى ليالي؟ أنت على عضوة، تن على جذوة، تن على منوة، تن على جذوة، تن على بوروة، تن شقواي، وحصلوا على ماذا غو بري؟ ميدا كذا إنه في هذا الجذع هذا، صبورا ودوي، وحو دوي La' allakum, mutlentin, ina teet eddu, inta duwadan, jiggadin, meħsad reptin ja kutakdin, korka eddu jela korkella, għaddejtu jella vaaka karrabtu, meddina rabtu, landa rabtu, irmar, قولك لعلكم تحت دون عودا يمكن لينكو سماه مقاصدينا يا دميهنا يا نشاد رفيق من الجوعارته والي عذارنا قلنا ملابنا وحكة شت بابور كانه صولة تيور الدانه صولة مركبكانه صولة هذا كان تطقيا صولة لعلكم تحت دون محانيح وهو كوي كاسع معدودة أبوك لمجرو والذي الله هذا نبي شيء من التفصيل يقولك مركي لك البحر اركي دكيسو والذي الله نزل تدجيه من السماء الكر ما انبيوك تدجيه بيو عدى يرادا حفيف لقد ايو ان لا يسمن ولا يغني من جؤون نغدو يباتي نقول الله هذه حدلة حدل في يبيانا طوفان لقد قلقوا ويها الدمان حوالا هذا ما تدك ماشرودانا يباتي الله بعض بينا نقول الله لقد امدنا لميالي اقدري جانقويا اللقوك انا دبته دين ريبته حلقنا نن كيني أحد كان الله وحكل شي ماشي المعوق في الله نزلت دتجي من السمايكم ما انبيو في قدر كان غي وكاني دبته دينه فيده ابن انن كيني فانشرنا باب جني به به بندهن ما قالوا ما تندما كذلك تني لبادو شدولكي على رو بيدغ لوده سوبخيه رب لغداسيه سبت ان تخرجونا الذين كانوا من قبوركم الذين كسبنا كل كوا دليل كوريا الا حدا ترى اله انت ادونك قد يمسوا لا فيكر إذاً كذبوا هم على زوجها معي خالقي مخلوقها جرى إلى خالقها فردية أنت كلو زوج حبيني ماله معه يا خلا يا وتقول يا قرمات يا كلين يا قوم حتى أكون تضعه والله من زوجين موجب يسالبول نرى شاساس عسكر وصدق الله في قوله ومن كل شيء خارج زوجين وإحنا أركبنا له شاري يا خير سنيئي النار لديقي يا, يا مالي عباري يا آلم عدري يا عافمة عرصوا هلوحا اللبا لباه يقول شوئي لاني ومن كل شيء خارنا زوجين احد كاته المعبودة احد نيشة كويسين والذي الله خلقه مي على وفي سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض روك وحيده اللبنة قيل مدنة اللبنة مدنة اللبنة سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم مكربد كل كوحه ولابد لسور جدود يا فردي إلى كلكي كون كنت سكر زوجي خاتم أبو آقا والذي الله خلقه من الأزواج النواز كل هذا ما أنت فجعله يا لي من الفلك مراكب تهورن عم حولا ما قاربوه ذين كيالك تركبون على جنجاله أو هي الدببة هي مراكب أحد كانوا سيله وأح كلام عبده مجري لتسووا إن أكانت على ظهوري تبرئ ثم كجلا تذكروا هذه حسوزة نعمة ربكم على وين برواقني كذا سووا ثم حتى أكانت عليه جائركوك أهو تقولوا مركدين كفوجين آت راهم سبحان الذي اللعب لها انبادنا سخارا لنا نوفو دي هذا قديد كان ناو ايه ضيورة دي ايه صاروخي يا ضيحك عمدك يا قديدك عاديك مما كنا ما ماننا مهانا له قديد كان مقرن هو كاري لها اول بينا انك الى ربنا ربنا حق ايان لما انقلبون وقدو مين اجل هدودا مالو سلاس مركي حبوبية لا شقي شي قالوا امهين بلغي سو الى احساس لو رسو شكي يوم اي سمايه فكل لا هذه الايه ان لكم تعقلون هذا تعالى فبوعي وجعلوا وحي قالوا لي له ابوي سبحانه من عبادي اضمهم ملك الاولى أي جزء قر حقي سيدنا مريم بنات الله عيسى ابن الله زكريا ابن الله إذا لان تمك اتومد يوغيجوودلا و انا اتومدا اقارقد الى خلوغو نبي جعلوه عيره دهوه بوين في عبادي اتومده وما يحقوده و خا او ياله سسانق مركزاي باير سينارنسا تتكان و اونتسي كارو عليه شيناي اوناقو قبا يا Jäki vaan marka varkodi babi amit sahda, eba mauhu jäsj, niin mauki, kun yhluquo omaju, panatin kvelä O ädikä nähla ante älä, kun kan haddailla dal, o kun yhluquo omaju, panatin إذن نموحو إذن صعي البنين ويلان وقبله وقد لدينا يسي محن ويلان من ربطي وهو إذا بصير حدين الورق ليه أحدهم مشركين طمي دوت فيما علمه وضربه إلي إيساك الرحمن إلها عريسا مثلا قبلها نولا حد لإلهي حد إيساك بالعنط هذه القبر إذا شيء لإلهي وقال له وجهه وهو وجه يسينا الله مسودا مدن لما ذو ذهي كبير تو كان كل كان كبير تو كان حي سر بينه الى كنا بايه وهو مركي قبل لو شي صغير قديم يروك مني سنتي كل حي مروتك ابا دانتو هذا كان اكو خير مو الى كان دون كل يمادو نفكر القاتمادو لا كل بيساس لون هاسل لو جيرت الجاهليه نعقب دالنا اتين حر علغني كل كجبله واتين ونرد حل لو ديمع عليو وحال اركم حقق نغدي ولا جيرنا ولا قبضه كل كجبوده جليعه ادو بان ثاني كاي دال لا قاد ويل كاد ما قال كبر تا قارت اونكار لو لا فين ما كدوا قبده كدالو لا قالك كوا هو هو ما نحى ينساو ما كان ناقة يحقيب دة قبلها الأعدادينه إلا ناقة كان ثلثين. وعلى جاياته دم قبلان يلاو بنوليه حرور ما قبصا دم وين بعدي شو ما تجتازوا سو مالا أرنا عردة قبل ما تفصله وإحنا ما سرنا ألف وحمل الناقة وحمل أكل هو منحك ينسعون لبربارية قبله في العليات الغروح ودهب يمريد يكونو إن لوحي ريكون في عيه إلا الله مريه وهو يساق في الخصاف حتى يمورني حاجة قادة سنقطه ساقه وينماها غير مبين من عدينها غير كيساء ما يبوشيكم هو حاجة قبلها اللو قول لحي حقا تبع سنان تالاركي حاجة قادة كران حاجة مدعين كران ديكة مبدعين كران ديكة مقادة كران, كران, كران, كران, كران كلف مبدعين ما شو قديم كذا حتى حواليه للاو كل كواح مساكين تا أي ح حرج هذا ماله أي حجي بل مري ما نح جناسو لا برباريو أو ما ينشو كذا في حيتي بلد جدي وهو إسق في الخسارة من مرد جدي غير مري أن عداي يني يا بلادي وجعلوه حيلا الملاك ملايكتي الذين ملاك هم يجا عباد الرحمان إلهنا <سؤال> هل يستأذن معبود المرائف تها قرق يها وين ميدنا لو شيغي كاري waxay ka yeelan in aan san gabdo qol malaaikatu bana zulla in alla tazawaja fanat surati al jinni jinni gabgo radisa oo gabda ka gusada la مو رح يجوب جوا عليهم خلقهم حتى ما رأيت الامه ما يجون خلق أزوري ستركتبوا ولا ديج دونا شهاداتهم قردا نه مريت قبلني ما كورن ويسأل خلقناش عن واحد لك بايمي وحاول يباد بادي دي وحنا لغين وحيل منافع عندي لذاته شهادات أزوري ما رح تبدأنا لا اللي, اللي هو يدين أو كتلة سلكوا أنا كله ستركتبوا شهاداتهم حتى نوالا ويونسو ربنا الله عملنا قياما نقول يا وحنا ابغيت بل ما نسقي ستكتب ولا نجي دون شهادتهم هاي قله وينسلونا قياما نقول ويدين دون وقالوا هذا للمشركين حد يقف كان له سوقال اي هو الرحمن حد الى ان حارس دونه الى ان حاريس حدوا رب ما عبدناهم الا غيرك ما نعبد جنن حي ما شكو فإبادتنا لغيره عابدتنا له وحكا صغيره عابدينه بمشيئة أسكا دوني فهو راضين بها قوليين دين تاني شيئا وقالوا حي لذين لو شهر الرحمة حتي يبدونا ما عبدناهم وحن إلى يا لأصنامه ما عبدنين قولك سعيبيني ما الله مصولاني لذلك هذلك من علمنا قول إنهم ما هم في يقل ما إلا يظلون إلا يخرصوا كواب بيننا الأولى إلا يتعيب بيننا وحاكموا قراني أما تعيناهم ووحا سينا كتابا ميان سينا من دبله قرآن الكهرب وفاهم إياه إياه كتاب قاسم ميييي مستمسكون هايستانو كأركين سيركيقان إيا غير الله يعابد إياه إلا وحوج ربال مجلت كتاب لسيييي إياه وحا تغنيزه ديانا دي أبي أولا قدعلي فريقضا حنبو أقيمي فقالوا وخه يرا ده فينا انق وجدنا وحنالي ابانا ابيالكنا وحنالي على أمة حجه حجه الجاهلي قديم وحديثا ادمان عايزه هل وخه جاهليه يا ربي يا رسول الدين هي كتاب يسمى كهرني تاريخه ديوان معي ابي يا بوتا سنه انجري ما دتك هورا لوم سنه وردت خالص ما اكا قالاي تلهي ونايا واحد كان خرابلي رسول الله صادره حقه الله صادره آيات كانوا يحديثاً بكيزه هنا لها تظلم الرحو إن الحق الله يعرفه بالرجال حق رقله ما قرته بل يعرفه الحق حقه بارو تعرف أهله بركاسات قرم دونتا حقه حيثي وعن عساني كل حجة الجاهلين قديمه حديثه وامع في الديه دقل أبي يوغان كاركي جيغني انتا وعن لغا كاني وقالوا وحيرا ذهن إنه أننا وجدنا هلاي هذا أنا أبا يالك على أمت نقني ودكورك أنك هلاي سان أنك سوكارنيو وإننا أننا على سارين أبا يالك أنت ودكورك أنموت دون كوانونينا وكذلك سيدا سلقون هرتاقين يا هاي هذا رسول محمد أي رسول سيهولنا لنه هرتاقنا ما أرسلنا معنا ديرين من قبلك هذا هرتا في قريت Tekmeku ne, minne dilin, kasundi kammanu dilin, illaa, dan kasundirna, evaluuu rasulin, useja, l-basset, nuhka ureja, illaa, dilin, ammella, dan kasundirna, illaa, gala, mutrafuwa, dekmela, skui, ulla, dna, ammamma, maassa, kiemmega, aha, se, ammamma, maassa, kiemmega, aha, se, ammamma, se, ammamma, se, ammamma, se, ammamma, se, ammamma, se, ammamma, se, ammamma, se, اي ورا نجينا اننا اننا وكيدنا واه الله ابانا ابيالكنا على امتي داكن كركي كلي انكو شيغو واحد شتي يا داكنكي يا دنتي ما يسخو درمج ويننا اننا غنا على زاري ابيال فيا كركي ان مختدون كودينا وعكره يلي مين يديه ولا انسالته حداد اي لي خرقهنا الى ريالك يا دوليالك وحا امي العزيز هل هذا ما ذكرك العلم قنتضا الذي عليه امي تعال اي لكم تكم يدينك الارض دللك محجن قرن وجعري اي لي تكم لاجلكم ادينك فيها صبولا وتجينت غدا لعلكم مدنتينا ان اتت دونكم والذي الله نزل تجي من السماء ما أنبيك Tiedäte, että kun yksijä on siellä, se on aina siellä. Jos sinulla on ongelmia, voit soittaa minulle. Jos sinulla on ongelmia, voit Alaswajan minulle. Jos sinulla on ongelmia, voit soittaa minulle. Jos sinulla on ongelmia, voit soittaa minulle. فجعلوا ان ذكاتي على ظهورك تبريال في شكرك ثم كذلك تذكر وحوزته ان متربكم يا دوينه برواقعي دي برواقعي فيا غورثات فستوي ثم كذلك عليه غاذكركيز او تقول كذلك انت رهي سبحان الذي الله ابلا بنا سخر فديدينا انا ان هذا غاذيك وما كنا ما انا نهان سيو غاذيدك مقرنينه هو اوديلا اخطاب و هليلا مين سيابا النبي حق بلد رينا انغا الى ربنا خدمنا حق ايا لم قلبو كدومينا اعتراحي وجعلوا معي مشركين فيال لهو بوينه من عباده هدمدي صحوده جزء ان قبل ان الانسان قد كسدا يالى من ما أونه يخلو به ما يبو منات قبل يجى وأصفاكم الذين يدين برعتري تلبنين وويله هو إذا بصيرة هدى لفرع جليه أعدوهم مسكينتم بكم بما وحى الله ربأويا لي للرحمن إلها النعير مثلا أوجي يا لي ماما وقبلها ضل وجهه وحنه ولا مسود مدل مدوبيل وهو إذا قا كريم مركب حسمي أقوما ني على الله يا لي. ينشأوا لبرباريين ينشأوا برباري في الحلية باللد قده هو هو إساء في الخصاب توضي يمورنك غير مبين من عدية غير كيا وجعلوا موحيين الملائك ملائك الذين الملائك هم إياك إباد الرحمن إلى أن عرساده نها بيناسا ددي كييرا أشهيد موحي خلقهم حدي ملائك لأوما ستكتبوا وللقي دونا شهادتهم في ردة أي ملائكة هو أنما كو قرن ويسألوا إلى هورتي يا قيامنا وقالوا ويدين دونا وقالوا مشركين تواعي إلهي يوشاء الرحمن إلى أن على سديق دونا نعبدناهم وحنوك نعابدين ما أننا نعابدنا مع اللهم ومصبنا لذلك هذا من علم أقول ما عسكنا إن هم, هم إلا أما أتيناهم فهو حنو ما ننسين كتابا ميا سيني من قبله قران كنكور أو فهم إيه إيه كتاب كان ميا مستمسكون حاستان بل كتاب ما أنن سين من حاستان شرك أرشيه قالوا عيرا ذي إنا أننا وجدنا وحنو هلي هذا أنا أبيال عب كنان على أمتي دين كوركا دي دقني حر إيهو حاستان أيان هلون عقليني وإنا أننا على آثارهم أبا يالغاتكي لافين كوركيس أنمو تدونا كوهانونينا واحكال ما أقري وكذلك سلا لغو عدادين أيو لغو هرتاقاي أيان ما أصلنا أنهان ديرين من طبل كهاتيك هرتا في قريتين دقنا من نبيهيرين نبي أدقى أمانو ديرين إلا حدا نبي ديرني قالوا وحويري مترفوها دقما دكوا هذه إننا أننا وجدنا واحد لأينا على أمه وجدنا واحد لأينا هذا أنا أبيالي أبو على أمتي ودكر كيادان كهل لأي وشركيه إيا واحد لأينا وإنا نغا على أثارهم أبيالي رأتكو تكركيس أن مقتدونك ديانينا والله أحمن